يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتكن وأسرحن كن تراحا جميلا وإنكم تُرِيدُ نَاللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُلٍّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَّ تِمْ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا